صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين قل, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر أحد. الله أكبر. سمع الله منحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. واصرف عنا برحمتك وقنا شرَّ ما قضيك فإنك تقضي ولا يُقضى عليك إنه لا يذلُّ من واليت ولا يعزُّ من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم مالك الملك تُؤتي الملك من تشاء وتنزِع الملك من تشاء وتعزُّ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إرحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن الرحمة من سواك إرحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن الرحمة من سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدايه والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم, من النار. اللهم انا نسالك يا الله لأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم بين وجوهنا يوم تبيض وجوه ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه برحمتك بنا يا أرحم الراحمين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 ولا جئناك بحسانتنا إنما جئناك برجائنا وأملنا يا أمان الخائفين ويا رجاء المنيبين تقبل بيننا التائبين تقبل منا التائبين وقبل منا المنيبين برحمتك بنا يا أرحم الراحمين اللهم احكى الدماء المسلمين اللهم اكشف هذه الهمة عن هذه الهمة اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم احق الدماء المسلمين اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع صف المسلمين برحمتك بهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين